بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه وما بعد اما في السنه الثامنه فقد بدأ المسلمون بسليه عبد الله بن غالب الله غالب بن عبد الله رضي الله عنه في شهر صفر من السنة الثامنة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الغالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح وهم قوم من العرب يسكنون مكانا اسمه الكديد فصار القوم حتى إذا كانوا بقديد قديد ليس الكديد قديد بالقاف، صار القوم حتى إذا كانوا بقديد التقوا بالحارث بن مالك الليثي المعروف بابن البرصاء وكان خصما لدودا كان عدوا شديدا للمسلمين فأسروا فاستطاعوا امساكهم استطاع المسلمون القبض عليه فقال لهم ابن البرصاء قال أنا لماذا تمسكونني ما جئت إلا للإسلام أنا جئت أنتم أمسكتموني أنا كنت قادما أصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جئت ليسلم ما جئت إلا للإسلام فقالوا له لا بس إذا كنت جئت للإسلام لا يضرك أن نحبسك ليلة أو ليلتين يعني إذا كنت جئت مسلما لا يضرك أن نجبتك يوما يومين وإذا كان غير ذلك سنعرف قالوا إن تكن مسلما لن يضرك رباط ليلة وإلا استوفقنا منك ثم صاروا حتى وصلوا محلة بني الملوح صاروا حتى وصلوا إلى المكان المقصود فاستأكوا النعم والشاء لم يجدوا أحدا فأخذوا النعم النعم هي ماذا؟ كن الإبل والبقر والغنم تسمى نعما فأخذوا النعم والشاء وخرج الصريخ الى القوم الصريخ هو الشخص الذي يصلخ عليهم يناديهم ايها القوم قد أخذ المسلمون أموالكم خرج الصريخ الى القوم فجاءهم ما لا قبل لهم به قوم من العرب انتبه ارسل النبي صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله التي إلى قوم من العرب هم بنو الملوح فصار اليهم وبينما هو في الطريق وجد واحدا من اعداء النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن البلساء الحارث بن مالك الليث فامسكه ففقال فقال له الحارث انما جئت مسلما انا جئت اعلن الاسلام امام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إذا كنت قد جئت مسلما فلا يظنك أن نربطك يوما وليلة أو نربطك ليلة حتى نعود ونتيقن مما جئت لاجله ثم تقدم المسلمون إلى المكان الذي يريدون فوجدوا القوم غير موجودين وجدوهم غائبين فأخذوا إبلا وغنما ثم ذهبوا فراهم من رأاهم فذهب الصريخ إلى القوم إلى القوم من بني الملوح يا قوم أخذت أموالكم فجاء عدد كبير جدا إلى هذه السرية سرية غالب بن عبد الله لم يكن عددها كبيرا فجاء إليهم قوم كثيرون ليقاتلوهم لي فأسرع غالب بن عبد الله رضي الله عنه بالغنيمة أسرع لأن هذا العدد كبير وأنه لا يستطيع أن يقاتلهم جميعا أسرع رضي الله عنه ولكنهم اشتدوا خلفهم فقدر الله تعالى أن أرسل مطرا شديدا فنزل المطر الشديد حتى سال السيل السيل هو الماء ينزل من فوق الجبل بشدة فما نزل الماء من فوق الجبال كثيرا بشدة سال السيل حتى وقف المشركون يرون المسلمين أمامهم يذهبون بإبلهم وغنمهم وبين المشركين وبين المسلمين ماء كثير يسير والمشركون لا يستطيعون فعل شيء هم يرونه وهم يمشون والماء يمنع بينهم وبينهم بين المشركين وبين المسلمين فوقفوه ولم يستطيعوا شيئا من الله على المسلمين فارسل الله سيلا شديدا حال بينهم يعني منع بينهم وبين عدوهم حتى صار المشركون يرون نعمهم وهم لا يقدرون على ردها المشركون يرون إبلهم تؤخذ ولا يستطيعون فعل شيء تمام ولما رجع غالب إلى المدينة ظافرا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في مئتي رجل ليقتص من بني مر بفذك وهم الذين أصابوا سرية بشير بن سعد من قبل. نحن كنا إن بني مدر ذهب إليهم بشير ابن سعد فلم يجد أحدا فأخذ أموالهم كما حدث في سرية غالب بن عبد الله وفي طريق العودة ذهب إليهم الصريق فأخبرهم أن الأموال قد اخذت فذهبوا ولحقوا المسلمين ليلا فتراموا بالنبل وقتا حتى جاء الصباح وبدأ القتال فتقاتلوا قتالا شديدا قتل فيه معظم المسلمين حتى إن بشيرا رضي الله عنه ظن أنه قد مات لكثره ما به من الجراحات فذهب القوم بعد ذلك وصبر بشير على أهلانه ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فلما انتهى غالب رضي الله عنه من هذه السهية إلى بني الملوح أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليقتص من بني مره بفلك ليقتص ليأخذ القصاص منهم وهم الذين اصابوا سريه بشير بن سعد. فسار المسلمون حتى إذا كانوا قريبا من القوم خطب غالب في من معه فقال بعد ان حمد الله واثنى عليه أما بعد فاني اوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له وأن تطيعوني ولا تخالفوا لي أمرك فإنه لا رأي لمن لا يطاع فهمنا أمركم أن تطيعوني وأن لا تخالفوا رأيي لأنكم إذا خالفتم رأيي فإذا لست أميرة ثم آخى بين الجند بدأ يؤخي بين الجند يعني يا فلان أنت أخن لفلان ويا فلان أنت أخن لفلان فهمنا ويا فلان أنت وفلان طيب ما فائدة ذلك قال نحن ذاهبون لقتال لا أريد أن يعود واحد منكم وحده كل يدافع عن أخيه دفاعا شديدا حتى إذا قتل فانه يأتي به فبدا يؤخي بينهم قال وإياكم أن يرجع رجل منكم فأقول له أين صاحبك لا أريد هذا دافع عن أخيك دفاعا شديدا ولا أريد أن يعود واحد منكم وحده بدون أن يكون صاحبه معه إياكم أن يرجع رجل منكم فأقول له أين صاحبك فيقول لا أدي لا أريد هذا فإذا كبرت فكبروا إذا قلت الله أكبر فكبروا. فلما أحاطوا بالعدو وكبر رضي الله عنه كبروا معه وجردوا الصيوف وحملوا صيوفه فلم يفلت من عدوهم أحد لم يهرب أحد من العدو واستاقوا نعمهم فكان لكل واحد من الغزاة عشرة إبعرة كل واحد انظر عدد المسلمين كم هنا عددهم مئتان عدد المسلمين مئتان تمام كل واحد منهم أخذ ماذا أخذ عشرة إبعرة عشرة من الإبعرة يعني هم غنموا على الأقل كم؟ على الأقل ألفين ألفين من الإبل على الأقل فهمنا؟ حتى لأنهم مئتين وكل واحد أخذ عشرة فهمنا؟ طيب هذا من الإبل فقط بخلاف غير ذلك فالجمع بعيد جمع كله للبعيد وفي شهر ربيع الأول أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عمير الغفالي إلى ذات اطلاح من أرض الشام في خمسة عشر رجلا فوجدوا جمعا كثيرا فدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوا وقاتلوا وكانوا اكثر عددا فاستشهد المسلمون عن آخرهم إلا رئيسهم كعب بن عمير فإنه نجا وأتى بالخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق عليه ذلك وأراد أن يبعث إليهم من يختص منهم فبلغه أنهم تحولوا من منزلهم فعدل عن ذلك أرسل النبي تعب بن عميل رضي الله عنه إلى مكان اسمه ذلك وأطلاح من أجل الشام على أطراف بلاد الشام أرسل النبي عددا قليلا خمسة عشر رجلات فلما وصلوا إلى المشركين وجدوا عدل المشركين كثيرا فأمروهم بالإسلام فلم يجيبوا وبدأ القتال وكان عدد المشركين أكثر من المسلمين كان عددهم أكثر من المسلمين فقتل المسلمون جميعا إلا رئيسهم كعب بن عمير قتل أجبعة عشر مسلما وبقي واحد فإنه نجا وهو الذي جاء بالخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشق ذلك على النبي صعب هذا على قلبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبعث إليهم من يختص منهم أراد أن يرسل إليهم من يأخذ الحق والقصاص ولكن بلغه أنهم تحولوا من منزلهم فعدل عن ذلك ولكن وصل للنبي صلى الله عليه وسلم خبره أنهم تركوا ديارهم وانتقلوا إلى داخل الشام قليلا لكي لا يكونوا في الأطراف فهمنا وهنا بدأ المسلمون يخرجون من بلاد العراق بدأ المسلمون يرسلون إلى بلاد الشام وهذا تابع لحكم من بلاد الشام كانت تابعة لحكم أرون حكم إراق فهمنا قيصر كما أن بلاد العراق وما حولها كانت تابعة لفارس غزوة مؤتة ليست غزوة بل هي سرية أيضا ولكن اشتهرت في كتب السيرة بالغزوة ونحن عرفنا من قبل أن الغزوة تسمى غزوة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم معهم فيها وإذا كانت غير ذلك فهي ليست بغزوة بل هي سرية غزوة مؤتة أو سرية مؤتة جهز النبي صلى الله عرفنا من قبل أن النبي ألسل الحارث بن عمير رضي الله عنه إلى أمير بصرة ف. خرج عليه من قتله شرحبيل بن مجر بن من قبل علي خرج عليه فقابله فقتله وهو جسول الوحيد الذي أرسل بإرسالة فقتل فهمنا وكانت من عادة العرب أنهم لا يقتلون جسول إلا من شذ منهم كما حدث هنا مع هذا الصحابي رحمه الله طيب جهز النبي صلى الله عليه وسلم في شهر جمادة الأولى جيشا للقصاص من من قتلوا الحارث بن عمير الأزدي رسوله إلى أمير بصرة هنا شرحبيل بن عامر الغساني كما مر من منكم وأمر على هذه السرية زيد بن حارثة رضي الله عنه و قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم إن أصيب يعني زيد بن حارثة فالامير جعفر بن أبي طالب إذا أصيب زيد فالامير من بعده جعفر فإن أصيب فالامير من بعده عبد الله بن رواحة وكانت السرية كبيرة كان عدد جيش المسلمين ثلاث كانت السرية ثلاثة, ثلاثة ألاف رجل وصاروا إلى ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم واوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم وشيعهم وكان فيما وصاهم به أن قال لهم اغزوا بسم الله اذهبوا إلى الغزو إلى القتال بسم الله فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام وستجدون فيها رجالا في الصوامع معتزلين فلا تتعرضوا لهم ستجدون رجالا في الصوامع الصومعة مثل المسجد الصغير كان كل رجل صالح يبني لنفسه مصلا يجلس فيه ويصلي قال ستجدون مثل هذه الصوامع وفيها رجال يعتزلون يعتزلون يعني لا يدخلون مع الناس في حياتهم فلا تتعرضوا لهم هؤلاء ليسوا مقاتلين فلا تتعرضوا لهم لا تقتله ولا تقاتله فهو لا يقاتلك وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا تقتلوا مرأة ولا صغيرا ولا بصيرا فانيا طيب لا تقتلوا مرأة لا تقتلوا طفلا صغيرا هذا لا يفعل شيئا ولا تقتلوا رجلا بصيرا ولكنه كبير السن فاني رجل فوق السبعين فوق الثمانين رجل كبير السن ولا يفعل شيئا فهذا لا فائدة من قتله ثانيا يعني هالكا قريبا من الموت ولا تقطع شجرا ولا تهدم بناء هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للجيش ولم يزالوا سائلين حتى وصلوا إلى هذا الموضع إلى مؤتع مقتل الحارث بن عمير المكان الذي قتل فيه الحارث بن عمير رضي الله عنه وهناك وجدوه شلحبيل بن عامر الغساني انتبه وجدوه قد بدأ يجمع من نصارى العرب فجمع قريبا من مئة ألف مئة ألف ليس فقط هذا بل وأرسل إليه ملك الروم المساعدة فأرسل إليه مئة ألف أخرى فصار المجموع مئتي ألف والمسلمون كم؟ المسلمون عددهم كبير ذهبوا وهم ثلاثة ألاف فهمنا وعادة لم يكن الناس يجتمعون بمثل هذا فذهبوا إلى موضع موتى فوجدوا أن العدد مائتي ألف فكيف يقاتل ثلاثة ألاف من المسلمين كيف يقاتلون مائتي ألف صعب عند ذلك فكر المسلمون أن يتوقفوا وأن يرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشاورونه في الأمر ماذا نفعل؟ العدد ليس كما كنا نظن فإن ولكن قال بعضهم ومنهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي كان من الأمراء الذين وضعهم النبي على الجيش زيد فإن كتل فجعفل النبي طالب فإن كتل عبد الله بن رواحة فقال عبد الله بن رواحة نحن جينا أصلاً لطلب الشهادة، ما جينا للنصر، ما جينا لجمع الأموال، نحن جينا للشهادة وهذه شهادة أمامنا، فلماذا نتأخر عنها؟ لا بد من القتال. ووافق كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرأي وقاتلوا، قاتل ثلاثة ألاف هذا العدد الكبير. لم يزالوا سائلين حتى وصلوا موت مقتل الحارث بن عمير رضي الله عنه وهناك وجد الروم قد جمعوا لهم جمعا عظيما منهم ومن العرب المتنصرة يعني عدد كبير من الروم ومن العرب من نصارى العرب فتفاوض رجال الجيش فيما يفعلون تفاوضوا ينتناقشوا في المسألة ماذا نفعله أيُلسلون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه مددا هل يلسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون المساعدة والمدد؟ المدد يعني أن يمدهم بشيء من رجاله يساعدهم به. هل يطلبون هذا؟ فهمنا؟ أم يقدّمون على الحارم؟ أم يتقدمون إلى القتال؟ فقال عبد الله بن رواحه يا قوم والله إن الذي تكرهونه هو ما خرجتم له إن هذا الذي تكرهونه هو الذي خرجتم من أجله خرجتم تطلبون الشهادة ونحن ما نقاتل بعدد ولا بقوة ولا بكثرة نحن ما نقاتل إلا بهذا الدين الذي اكرمنا الله تعالى به نحن لا نقاتل بالعدد لا نقاتل بالقوة نحن نقاتل بهذا الدين لا نقاتل إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فإنما هي إحدى الحسنين نحن بكل حال نفوز بواحدة من الاثنين إما أن نفوز بالمعركة وهذا هو ما نريد وإما أن نموت شهداء وهذا أيضا ما نريد نحن نريد إما أن نموت شهداء وإما أن ينصرنا الله إما الظهور يعني الفوز وإما الشهادة فقال الناس صدق والله ابن رواحه نعم هذا كلام صحيح هذه نيتنا فأخذ الراية جعفر ابن طالب وهو يقول يحبذ الجنة واقترابها نعم صحيح. قاتل عقفا زيد بن حارف أولا قال فقال الناس صدق ابن رواحة ومضوا للقتال مضوا, تقدم. مضوا تقدموا ذهبوا إلى القتال فلقوا لكم هذه الجموع المتكاثرة فقاتل زيد بن حارثة رضي الله عنه حتى استشهد قاتل زيد كتالا شديدا بالجيش حتى مات زيد شهيدا فأخذ الرأية من بعده جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يقول يا حبذ الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها حبذ الجنة واقتراب الجنة هي طيبة وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها هؤلاء الروم هم الروم كما هم قد اقترب عذابها كافرة بعيدة أنسابها هي كافرة مختلفة الأنساب علي إذ لاقيتها ضرابها يعني يجب علي إذا لاقيتها إذا قابلتها علي أن أضربها ضربا شديدا ولم يزل رضي الله عنه يقاتل حتى استشهد ايضا فاخذ لايت من بعده عبد الله بن رواحه فتقدم بعض التقدم تقدم رضي الله عنه قليلا ثم تردد بعض التردد وبدا يشك ويتردد وهو أمير الجيش فقال يخاطب نفسه قال هذا الكلام يكلم به نفسه قال اقسمت يا نفسه لا تنزلينا، يعني أقسم عليك يا نفسي أن تنزلي، لا تنزلينا، إلى موضع القتال طائعة أو لا تكرهينا، يعني ستنزلين طائعة مطيعة أو لا تكرهينا، ما معنى تكرهين يعني ستنزلين مكرها، إنما أن تنزلي طائعة وإما أن تنزلي مكرها. إن أجلب الناس وشد الرنة أجلب يعني صاح الجلبة هي الصياح هي الصوت الملتفع وشد الرنة الرنة هي الصوت عند الشدة إذا سببوا الضوضاء وظهر صوتهم عند القتال ما لأراك تكرهين الجنة يقول لنفسه لماذا يا نفس تكرهين الجنة قد طال ما قد كنت مطمئنا يعني طال الزمان وأنت يا عبد الله بن رواحه بنفسك تعيش هادئا مطمئنا عشت زمنا طويلا. هل أنت إلا نطفة في شنة يعني هل أنت يا ايتها النفس إلا نطفة كنت نطفة من قبل في شنة الشنة هي قطعة من الجلد يعني أنت مبخط في بطن الأم ما كنت شيئا يعني مهمة فلماذا اليوم يخشى الإنسان على نفسه ثم اقتحم بفرسه المعمعة المعمعة يعني وسط القتال اقتحم دخل بكوة بفرسه في وسط القتال ولم يزل يقاتل رضي الله عنه حتى استشهد فهم بعض المسلمين هم بعض الناس بالرجوع إلى الوراء قتل الأمير الثالث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه قتل الثالث فأراد بعض المسلمين الهروب والرجوع إلى الوراء فقال لهم عقبة بن عامر يا قوم يقتل الإنسان مقبلا خير من أن يقتل مدبرا يا قوم نحن بكل حال سنموت فإن تموت وأنت مقبل على العدو مواجه له أفضل لك من أن تموت مدبرا مدبرا يعني ملتفتا هاربا فتراجعوا تراجعوا عن الهروب واتفقوا على تأمير الشهم الشجاع السيد الباسل باسل أيضا فيه الشجاعة، باسل من أسماء الأسد اتفقوا على اختيار امير جديد من بينهم وهو خالد بن الوليد رضي الله عنه وبهمة خالد عنده همة عالية وعنده روح قوية ومهارته الحجبية وعنده خبرة في الحرب حمى هذا الجيش من الضياع من الضياع يعني هو بحكمته بخبرته في القتال استطاع أن يحفظ هذا الجيش من الهلاك حمى هذا الجيش من الضياع إذ ما تفعل ثلاثة ألاف ب 150 ألف هذه لواية في لوايات أن العدد وصل إلى 200 ألف ماذا يفعل هذا العدد الصغير ثلاثة آلاف أمام هذا العدد الكبير؟ فإنه لما أخذ الراية قاتل يومه قتالا شديدا قاتل قتالا شديدا وكنا من قبل إن عادة القتال في الماضي انهم ما كانوا يقاتلون في الليل، فما؟ فقاتل بجيشه قتالا شديدا في أول يوم له ثم جاء الليل فتوقف القتال، فأمر خالد أن يغير أو أن يخالف بين الجيش، فيجعل الذين في المقدمة في المؤخرة، ويجعل الذين في المؤخرة مكانه. ويجعل الذين على الميمنه على الميسره والعكس قاتل خالد في اليوم الاول قتالا شديدا وجيش المسلمين يقف أمام, امام جيش الروم وجيش الروم عدده كبير قاتل خالد قتالا شديدا رضي الله عنه ثم جاء الليل فجعل الميمنة إلى جهة الميسرع حول الميمنة الميسرع والميسرعة ميمنة بدل بين الجنود وجعل المقدمة ساقة هم الساقة وهم الجيش بالساقة جعل الساقة في المقدمة وجعل الذين في المقدمة في الساقة لماذا أراد أن يأتي ب... ب... أن يغير لكي يقابل الروم أشخاصا جددا ما رأوهم من قبل كل واحد يرى أمامه شخصا ما رأه من قبل فيظنون أن المسلمين قد جاءهم مدد قد جاءتهم مساعدة قد جاءهم رجال جدد في الليل وأن هؤلاء الرجال قد دخلوا في القتال هذه كانت خطة خالد رضي الله عنه قال قاتل في يومه قتالا شديدا وفي غده خالف ترتيب العصر فجعل الساقة مقدمة عرفنا الساقة هم آخر الجيش جعلهم في المقدمة والمقدمة ساقه، والميمانة ميصرة والميسرة ميمنة وهكذا، فظن الروم أن المدد جاء للمسلمون للمسلمين فلعبوا، ظن الروم أنه قد جاء للمسلمين مدد، قد جاءهم رجال جدد، فخافوا خوفا شديدا. ثم أخذ خالد رضي الله عنه الجيش وصار يرجع إلى الوراء حتى حاز إلى مؤته. ثم مكث يناوش الأعداء سبعة أيام. ثم تحاجز الفريقان لأن الكفار ظنوا أن الأمداد تتوالى للمسلمين وخافوا أن يجروا إلى وسط الصحراء حيث لا يمكنهم التخلص وبذلك انقطعوا القتال خالد رضي الله عنه كانت خطته تعتمد على ماذا على القاء الرعب في قلوب المشركين عدد المشركين كبير وكلما علم المشركون أن المسلمين قليل ازنادت شجاعته فقاتلهم خالد رضي الله عنه قتالاً شديداً ثم في نهاية اليوم بدأ خالد يتراجع الى الخلف بالجيش فجيش المشركين يتبعهم يمشي خلفهم فابتعد خالد حتى وصل الى مؤتع وبدأ خالد يضربهم يناوشهم بالسهام من بعيد لا يحدث قتال ولكن يضربهم ويضربونه من بعيد ثم تراجع خالد مرة ثانية فخاف الروم وظنوا أن خالدا عندما رجع جاءته الأمداد جاءته رجال جديدة وأنه يفعل هذا خطة هو يعود يعود لحيث بعنه ولكي يهجم عليه المسلمون من الجهات يهجو على المجرمين من الجهات المختلفة أو خافوا أن يكون خالدا أن يكون خالدًا يريد أخذهم إلى إلى صحراة واسعة يستطيع أن يتمكن منهم فيها فخافوا من التقدم وظلوا واقفين منتظرين حتى استطاع خالد أن يهرب بالجيش فلما علم ذلك ندموا جدا طيب ولما رجع النبي لما رجع خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن النبي قد أخبر بموت الثلاثة من الوحي قبل أن يجيئ قال قاتل زيد بن حيث فأصيب وقاتل من بعده جعفر فأصيب وقاتل من بعده عبد الله بن رواحه فأصيب نعانهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ثم اتفق الناس أو, أو تقدم الجيش من سيف من سيوف الله هو خالد رضي الله عنه تحاجز الفريقان يعني قال هنا أخذ خالد الجيش وصار يرجع إلى حتى انحاذ إلى مؤتة حتى رجع ودخل في هذا المكان في مؤتة ثم مكث يناوش الأعداء سبعة أيام سبعة أيام يتناوشون ليس هناك قتال حقيقي سبعة أيام يتناوشون ثم تحاجز الفريقان حدث الحاجز بينهم وبدأ المسلمون يعودون لأن الكفار ظنوا أن الأمداد تتوالى للمسلمين الكفار يظنون أن الأعداد تزيد وأن الرجال يأتون يوما بعد يوم قال المصنف وخافوا أن يجرهم المسلمون إلى وسط الصحراء حيث لا يمكن المتخلص وبذلك انقطع القتال وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وجعف روضن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم نعى النعي هو ذكر محاسن الميت فنعى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القادة الثلاثة قبل أن تأتي الأخبار من داخل الجيش لأنه جاءه الوحي بذلك. ذكر محاسن. نعم ذكر محاسن الميت. قال هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ رايه زيد فاصيبه، ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فاصيبه، ثم أخذها عبد الله بن رواحه فاصيبه. وكانت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان وكانت عيون النبي صلى الله عليه وسلم تبكي. ثم قال: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله، حتى فتح الله عليهم. أخذ الراية سيف من سيوف الله، وهو خالد رضي الله عنه، حتى فتح الله عليهم. وجاءه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفل يبكين نساء جعفر ابن أبي طالب يبكين فأمله أن ينهاهن قال اذهب إليهن وقل يعملكن النبي صلى الله عليه وسلم بالتوقف عن البكاء فذهب الرجل وقال يا رسول الله قد نهيتهن أنا ذهبت وقلت لهن هذا فلم يطعن في لم يطعن يعني فهدت إليهن وقلت لهن إن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى كن عن البكاء ولكنهن استمرنا فيه ولم يتعن فأمره فذهب ثانيا ثم جاء فقال والله لقد غلبتنا طيب يعني هؤلاء النساء يا رسول الله يغلبننا فقال له احففه في أفواههن الطلاب يعني اذهب إليهن وكلهن هذا فإن لم يكففنا عن البكاء ارمي الطرابة في وجوههم ولما أقبل الجيش إلى المدينة قابلهم المسلمون يقولون لهم يا فرار يعني يا هاربون هربتم من الجهاد في سبيل الله يا فرار فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هم الكرار كر زيد على عدوه بمعنى هجمة وفر بمعنى هرب الناس يقولون للصحابة أنتم فرقتم من القتال في سبيل الله وجئتم إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بل هم الكرار إن شاء الله ظن المقيمون بالمدينة أن انحياز خالد بالجيش هزيمة هم ظنوا أن هذه هزيمة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراهم أن ذلك من مكايد الحرب وأثنى على خالد في مهارته هذه خطة حربية والمسلمون وإن رجعوا فهذا فيه حفظ للمسلمين هم ذهبوا إلى معركة ما كانوا مستعدين لها بهذا العدد فلما رجعوا لما رجع ثلاثة ألاف هذا فيه ماذا؟ فيه حفظ لدماء المسلمين من جهة ومن جهة أخرى فيه إلقاء لعب في قلوب من؟ في قلوب المشركين إذ إنه كان, كان المسلمون 3000 وفعلوا بهم ما فعلوا فكيف إذا كان عدد المسلمين أكبر أثناء النبي صلى الله عليه وسلم على خالد في مهارته كانت عنده خبرة وكانت عنده حكمة في أخذ الجيش بهذه الطريقة ثم ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سلية عمر بن العاص في شهر جماداء الآخرة بلغه صلى الله عليه وسلم أن جمعا من قضاعه يتجمعون في ديارهم وراء وادي القرى ليغيلوا على المدينة رأى النبي صلى الله عليه وسلم جاءته أخبار أن جمعة من قبيلة يجتمعون لكي يهاجموا المدينة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهم عمر بن العاص في ثلاثمائة رجل من صلاة المهاجرين والأنصار, والأنصار ثم أمده بأبي عبيدة بن الجراح أرسل معه أبا عبيدة في مئتين من المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر فلحقوا عمر قبل أن يصل إلى القوم وقد أراد رجال الجيش إيقاد نار فمنعهم عمرو، فانكر عليه عمر بن الخطاب فقال أبو بكر إنما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا رئيسا لمعرفته بالحرب أكثر منا فلا تعصه فامتثل جيد هذا عمر بن العاص أسلم جديدا وأرسله النبي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سلية على ثلاثمائة رجل إلى قضاء وبعد ذلك بقليل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيده بن الجراح بعده إلى نفس المكان في مئتين من المهاجرين والأنصار وفيهم أبو بكر وعمر طيب وعسلهم وقال أسرعوا حتى تدركوا جيش من عمر بن العاص فتكونون تحت إمرته ستكونون تحت إمرت من عمرو. فتقدم المسلمون حتى وصلوا وعندما وصلوا إلى المكان الذي يريدون أراد الناس أن يشعلوا نارا في الليل ونهاهم عمرو عن ذلك قال لا تفعلوا نحن لا نريد للقوم أن يشعروا بنا نريد أن نكون ماذا هديئين مطمئنين حتى نفاجئهم في أول النهار فقال لا تشعلوا فهمنا؟ فمنع الجيش من إيقاد النار فمنعهم قال منعهم عمر فأنكر عليه عمر بن الخطاب كيف هذا نحن الجو نريد أن نطبخ نريد أن نستدفئ نريد فقال أبو بكر لعمر يا عمر إنما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا لمعرفته بالحرب النبي جعله أميرا لانه له خبرة في الحرب أكثر منا فلا يعني فلا تعصي أمره فامتثل امتثل يعني وافق وقبل رضي الله عنه ولما حلوا بساحة القوم لما نزلوا إلى أرضهم في ساحتهم حملوا عليهم فلم يكن أكثر من ساعة حتى تفرق الأعداء من هزمين حملوا هجموا عليهم فلم يمر إلا ساعة حتى تفرق العدو من مهزوما فجمع المسلمون غنائمهم وأرادوا اتباع آثرهم فمنعهم قائدهم ثم رجعوا إلى المدينة ظافرهم أرادوا أن يتقدموا خلفهم فمنعهم عمرو قال لا تذهبوا ثم رجعوا إلى المدينة فائزين وبينما هم في الطريق هنا حدثت مسألة أدركت عمرو بن العاص جنابه في ليلة بالدة يعني نام عمرو واستيقظ الجنوبا وكانت الليلة بالدة وهو عميل القوم فلما أصبح قال إن أنا اغتسلت هلكت الجو بارد جدا إذا اغتسلت أهلك أموت والله تعالى يقول ولا تُنْكُوا بَأَيْدِيْكُمْ إِلَا التَّهْلُكَةِ ثم تَيَمَّمْ وَوْصَلَّ حتى تيممه كما جاء في الأسرار كان غريبا لأنه لم يتيمم بالطريقة الطبيعية يضرب الطراب بكفيه فيمسح وجهه ويمسح كفيه لا بل نام في الطراب وتقلب فيه تمرغ فيه كما جاء في الرويات تيمم وصلى وهو يصلي إماما بالناس ثم أمر بالسيل حتى إذا وصل المدينة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن أنباء عن أنباء سفرهم كما هي عادته فأخبروه وأخبروه بما أخذوه على عمر بن العاص من نهيهم عن إيقاد الناي ونهيهم عن اتباع العدو وصلاته جنوبا أخبروه عن هذه الأشياء قالوا أولا أردنا أن نذهب خلف العدو منعنا كذلك أردنا أن ننشهل النار منعنا. ثالثا ماذا؟ نعم ما منعهم من النار منعهم من التقدم خلف العدو خمنا. ثالثا أنه صلى جنوبا فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه وسألهم فقال يا رسول الله منعتهم من إخوات النار لكي لا يرى العدو كلتهم فيضيع فيطمع فيهم أنا خفت أن يشعلوا النار فيرى العدو من بعيد أن العدد قليل لان النار المستعدة قليله قال خفت من هذا فأردت أن أخفي هذا الأمر على العدو هذه واحدة بالنسبة لنهيه عن اتباع العدو قال نهيتهم عن اتباع العدو لئلا لا يكون له كمين أنا نهيتهم لكي لا يكون العدو كما أشارنا كما إلى القصة هنا بالعكس أن العدو الفتح وطنك له مكان يدخلون فيه حتى يهاجمهم من كل موقف فنهيتهم عن ذلك وصليت جنوبا لأن الله يقول ولا تركوا بأيديكم إلى التالكة وإن أنا اغتسلت ألقته فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى على عمر الخير تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه بكلام طيب النبي صلى الله لم يهبه بكافية دائم ومشورة نعم ولكنه كان مسلما جديدا ولم يدكن لم يعلم علمه جيد ولكن هذا الذي فعله نحن نتكلم عما فعله واقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا وأثنى عليه خيرا وفي شهر رجب من نفس السنة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبى عبيدة عامر بن الجراح في 300 فارس لغزو قبيلة جهينة التي تسكن ساحل البحر قبيلة جهينة تسكن قريبا من شاطئ البحر وزود النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيش جرابا من التمر هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم للجيش كيسا من التمر فقط لكل الجيش. وهم ثلاثمائة. فصاروا حتى وصلوا الساحل الذي أقاموا فيه نحو نصف شهر. ينتظرون العدو. ذهبوا إلى هذا المكان ينتظرون. وقد فني زادهم حتى أكلوا الخبط. الخبط هذا ورق الشجر. فنيا انتهى انتهى زادوا. فأكلوا الخبط, الخبط ورق الشجر كانوا يضربون على شجر ما سقط يسمى خبطا وهو ورق السمر طيب يبلونه بالماء ويأكلونه يعني يضعون عليه ماء ويأكلونه وهو ورق الشجر إلى أن تقرحت أشداقهم إلى أن جرحت أفواههم من الداخل وكان في القوم الكريم ابن الكريم قيس ابن سعد ابن عبادة كان في هذا الجيش قيس ابن سعد ابن عبادة سعد ابن عبادة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم المقدر فإنه فكان ابنه قيس موجودا فنحر لهم ثلاث جزر في كل يوم جزور نحر لهم جزورا جملا ثم في الثاني ثم في الثالث فإنه وعددهم كما كنا 300 فنحر لهم ثلاثة جزل في كل يوم جزول وفي اليوم الرابع أراد أن ينحر فنهاه رئيسه أبو عبيدة لأن قيسا كان أخذ تلك الجزل جمع جذول وهي الناقة بدين على أبيه أخذها بدين على أبيه فخاف أبو عبيدة الا يفي له أبوه بما استدانه فقال لقيسل أتراه نعم. قال قيس أترى سعدا يقضي ديون الناس ويطعم في المجاعة ولا يقضي دينا استدانته لقوم مجاهدين في سبيل الله ولما يأسوا من لقاء عدوهم رجعوا إلى المدينة لما انتظروا وقتا طويلا ويا من اللقاء العدو رجعوا فقال قيس ابن سعد لأبيه قيس بن سعد بن عبادة يقول لا لأبيه كنت في الجيش يا أبي أنا هذا رجع إلى المدينة فيقول سعد بن عبادة يقول قيس بن سعد لسعد بن عبادة لأبيه يا أبي كنت في الجيش فشعر الناس بالجوع فقال إن قال له أبوا إذبح لهم قال نحرت ثم جعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم له أنحر قال نحرت ثم جعوا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنحر قال نحرت قال ثم جعوا فيمنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أنحر قال نهيت فيمنها حيث نقف قليلا ما شاء الله